أمك وأبوك على طول حبوك ليه انت بقيت خصن من الشور ادعي لي ربك يغفر زنبك وافتح قلبك لما يعتبوك أمك وأبوك على طول حبوك ليه انت بقيت خصن من Daj li robbak Yaghfir zanbak Wifteh kalbak Lama